وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح حالا نصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فزق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم مخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحسنات والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب منهم قبلكم إذا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهم اجورهم محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذين اخداد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 وإن كنتم مُّرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أو جاء, أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا أو لا مَسْتُمْ نِسَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاذَا أَنْفَتِ يَبْنَمُ صَعِيدًا طِيبًا فَأَمْسَاهُ بِرُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلِيُتَمَّ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 يَا ذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَيْهِ يبسطوا, يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 وَأَقْرِضْتُمُ الله قَرْضًا حَسَنًا يُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا يُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ وَلَا يُدْخِلُنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 وسوف ينبيئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخون من الكتاب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 وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُم مُنَبِّيًا أَوَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَأَتَيَكُم مَا لَمْ يُؤَدِّ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 علي الله فتوكلوا إنكن مؤمنين. قالوا يا موسى إن لن ندخل أبدا ما داموا فيها فلَهَبْ أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون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 وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقُتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِي يَدِي إلَيْكَ لِأَقُتُل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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أي يقتلون أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الأول ثم من الأرض.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 يَاهَذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 يا أيها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انْزَلَ اللَّهُ فَأُولَادَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي هَذَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْثَ بِالأنْثِ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 وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتينا الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ونور وموعدة للمتقين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 فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 اكثركم وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر ان ذلك مكتوب عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جناتناعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لا أكلوا منه فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم قتصده وكثير منهم ساء أما يعملون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 كلما جاء رسل بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين قتلوا وحسبوا ألا تكون فتنة انفعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصيرهم من بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن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 قل يا هذا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ماذا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 يا أَذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 يا ذا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأُصَابِ وَالْأَزْلَامُ لِجِسُمٍ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا الْخَمْرُ الشيطان فاجتنبوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 يحكم به دواعر منكم هريباً بال والكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو وعد ذلك صياماً ليذوق وبل أمده عفا الله عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز للانتقام.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 فإنه تراءى أنهما استحقا اثمان فآخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لا شهادة لنا احق من شهادتهما وما اعتدينا وَمَا اعْتَدَيْنَا نَاءَ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَم يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا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 وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا أَيْدَتَمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا ذا علينا مائدة من السماء تكون لنا ذا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذب عذابا فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذب عذابا لا أعذبه أحد من العالمين